أربعة استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك أحب وطني كثيراً أحب وطني لأنه أمانة من شهدائنا أحب وطني من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه أحب علمي كثيراً أحب عالمي لأنه أمانة من شهدائنا أحب ديني كثيراً